تقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود 117. وكان الله عليما حكيما 118. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت ذا الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ إِنَّ اللَّهَ بِاللَّهِ وَنَسْتَوْ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِرُوهُ وَتُطِيعُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 بل ظننتم ألن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم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 113. فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن 111. كذلكم قال الله من قبل 112. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 114. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليبا 116. شديد تقاتلونهم أو يسلمون 117. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 118. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عذابا أليما 111. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 112. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار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 119. سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 110. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُهَا بِهِ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونُوا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَهُوَ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 119. الذين كفروا وصدوكم عن 119. الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة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 تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علِيمًا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل إن المسجد الحرام إن شاء الله آمين مُحَلِّقين وَأُوسَكُم وَمُقَصِّينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا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 114. وعلى الكفار رحماء بينهم 115. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 116. سيماهم في وجوههم من أثر السجود 117. ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُقُوفِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى غِيظِ بَعْضِهِمْ مُقْفِرًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرة وأجرا عظيما